117. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصد. نَك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعوا إلى ربك ولا تكونوا من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إلا الله كل شيء إن هالك إلا وجهه له الحكم وإليه توجود بسم الله الرحمن الرحيم الفلا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 فَلْيَعْلَمَنْ نَضَّاهُ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنْ النَّكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ